بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكام آياته ثم فصلت من لد الحكيم من خبير ألا تعبدون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 يسمو ويؤد كل الذي فق فضل له فأتولف إنني أخاف عليكم غضب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء القدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. هو عليم بذات الصور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.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 قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا صحرم وَلَئِنْ أَخَرَ مَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَىٰ أُمْمٍ مَتَمَّعُدُثِ لَا يَقُولُ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِي لَيْسَ نَصْرُفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِيَسْتَهْزِئُونَ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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَأْمَا بَعْدَ مَرٍّ أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنزل أو جاء معه ملك إنما أنت نبي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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيلة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارمون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 أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزاة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 إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جاد التنا فأكثر تجادلنا فأتنا بما تعذناء إن كنت من الصادقين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 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا اسم ما كانوا يفعلون واصمع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيرٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَدْتَ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ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 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى النُّونُ بُنَيْهِ وَكَانَ فِي مَغْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَخَفْ مَا الْكَافِرُونَ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أَرْبُ بِلاَعِمَكَ وَيا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِظَرَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَرٌ لِلْقَوْمِ الْغَادِمِينَ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 ومرت وأمّم سنوم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من آباء الغيب نوحها.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 أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولهم مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بذلك آلآتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 من دونه فقيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها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 على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا ندينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونديناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لألة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم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 نعبد ما يعبد آباؤنا وإنما في شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتا لي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 فَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَايَةٌ مَكْلُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّن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 الاء ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالمشرق قالوا سلاما قال سلام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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ مَرًّا وَجَاءَٰتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُونَا فِي قَوْمِ نُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهمُنِيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا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 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إن امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في بيارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها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 وعالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما يريد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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ آمَنَّا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنْجَهَ الْنَّمَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَبَائِرٍ لِمَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْ